موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سَنُؤَاذِيَنَّ إِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَنَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَذْفُورِينَ ثم لناز عن من كل فئة أيهم جد على الرحمن عتي يا ثم لناحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي يا وإن منكم إلا واردها وإن منكم ربك حتماً قضيَةٌ ثم نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْنَ نَذَرَ الظَّالِمِينَ ثم نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْنَ وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَتِيَاءً وَإِنْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا قَضِيَةٌ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 ثم ننج الذين اتقوا ثم ننج إن منكم وَارِدُهَا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما قضية ثم نجد الذين التقوا ونذروا الظالمين فيه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَذِٰلِكَ اخْتَلَفُوا ۖ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ ۖ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنَ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُّ آثَارًا وَرِئْيَا قُدِّمَتْ لَكُمْ هذه التلاوة من فريق جوال الخير